انه يكتفي بالصلاه ة ولكن ا ل أ ف ض ل أ ن يكون الذبح ب ع ض ا ل ق ط ب ة و ب ع ض ذبح ا ل إ م ا م وهذا إ ن فعل ا ل إ م ا م س ن ة في ذ ب ح وهو أ ن يذبح اضحيته في مصلى العيد إذ غ ا ر ا ل ل ش ع ي ر ة وتعميما ل ل ن ف ع ي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 فيجوز ل و أ ن يخرج و أ ن يذبح في الخارج و لكن ا ل أ و ل ى لو كما بينا أ ن يسمع خ ط ب ة ا ل إ م ا م هذا هو ا ل أ و ل ى تفضل م ا ل س ل ا م حكم الذبح ليلى ذهب بعض أ ه ل العلم الى ك ر ا ه ة الذبح ليلى ل أ ن الله تعالى قال و يذكر اسم الله في ايام معلومات مع و الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل أ ي ا م ت ش ر ي ق ذبح وهذا يدل على أ ن محل الذبح هو اليوم وعلى هذا فيكره فيكره الذبح في الليل و ل أ ن الذبح في الليل ربما يعبد إ ل ي ه البخلاء من أ ج ل أن ل ا يتصدق ولهذا كره والجواب والجواب ان يقال إ ن العرب يطلقون ا ل أ ي ا م على الليالي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 يخلو إ ل الا أن ي خ ل يخلو ذلك إ ان أ يخل ذلك بما ي ن ف غ في ا ل و ض ح ي ة فيكره من هذه ا ل ن ا ح ي ة لا من كونه ذبحا في الليل نعم <تصفيق> يعني هناك بعض أ ه ل ي العلم ذهبوا إ ل ى ك ر ا ه ة الذبح في ليالي أ ي ا م التشريق أ ن الذبح بدأ ل ي ل ة يوم النحر لا يجوز أ ص ل ا لا يكزي أ الذبح ل ل أ ض ح ي ة وفي ليله ة الثالث ايام التشريق على قول من اجاز الذبح في اليوم الثالث فهنا في خلاف ولكن الراجح أ ن ه لا دليل على كراهه ذلك بل يجوز ه ان يذبح في اي وقت من يوم النحر ومن اليوم الأول جعل هذه ا ل أ ي ايام م أ النحر فقط و م ا اليوم الثالث فيجوز له ان يذبح على قول من أ ج ا ز الذبح في ثالث ايام التشريق لحديث أ أي الى م ذبح إ غروب الشمس هذا, إلى هذا اليوم لأنه, لأنه بغروب الشمس ينتهي اليوم الليلة ينتهي بغروب وما التي تكون بعد المغرب هذه تتعلق باليوم الذي بعدهم ل أ ن العرب يطلقون ا ل ل ي ل ة تكون أ س ب ق من النهار فنحن ا ل آ ن هذه ا ل ل ي ل ة ليلة الثلاثاء لا يقال, لا يقال ليلة الاثنين عند الكفار لأنهم الوقت مختلفة عن المسلمين يجعلون الليلة تابعة لليوم يقسمون عن بطريقة تابعة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 إ ذ ا فات وقت الذبح وذلك بغلوب الشمس من اليوم الثاني من أ ي ا م التشريق على ما ذهب البعض أ و بغلوب الشمس من اليوم الثالث من أ ي ا م التشريق على م رجحناه الجواب أ ن ه إ ذ ا فات الوقت ف إ ن كان ت أ خ ي ر ه عن ع م د ف إ ن القضاء لا ينفعه ولا يؤمر به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد و أ م ا إ ذ ا كان عن نسيان أ و جهل أ و انفلتت ا ل ب ه ي م ة وكان يرجو وجودها قبل فوات الذبح حتى ن ف ر ض عليه الوقت ثم وجد ا ل ب ه ي م ة في هذه الحاله يذبحها ل أ ن مؤخرها عن الوقت بعذر ولكن كما ك قال ك كما م النبي في ق و ا ل صلى الله عليه وسلم من ن ا م ع ن ص ل ا ة أو ن س ي ه ا فليصليها إ ذ ا ذ ك ر ه ا فلا كفاره ا إ ل ا ذلك نعم ولدي مساله م س أ ل ة ه ا م ة تتعلق بكثر أ من حكم شرعي م س أ ل ة ترك العباد عن عمد و ع ن تهون ا و ع ن تكاسل فمن ترك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 إ ن من ترك ا ل ص ل ا ة متعمدا ً حتى يخرج وقتها لا يجزى عنه انقضى ء و وانه عليه ب ا ل ت و ب ة ا ل ت و ب ة إ ل ى الله عز وجل وعلى أ ك ث ر من النوافل وهذا الذي رجحه الشيخ ابن ع ص ي م ي ن رحمه الله قول ابن حزم وكذلك اختاره أ و رجحه الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله تعالى وكذلك الحج الرجل إ ذ ا ترك الحج مع ا ل ق د ر ة متعمدا إ ل ى أ ن مات فكما رجح ابن قيم ا ل ج و ز ي ة في زاد المعاد أ ن ه أ ي ض ا لا يجزئ ان يحج عنه لا يحج عن مثل هذا فكذلك هنا ا ل ا ض ح ي ة كذلك و إ ن كانت ا ل ا ض ح ي ة على ما بينا في المجلس السابق الراجح أ ن ه ا م س ت ح ب ة و س ن ة ومرضه ليست و ا ج ب ة على اعيانهم ل أ تفضل اما من نسي أ و ترك ا ل أ ض ح ي ة ناسيا أ و لعذر ما يعني منعه من ا ل أ ض ح ي ة ف إ ن ه له او يجوز له ان يضحي ولو بعد خروج الوقت استئناسا بحديث من ناله ص ل ا ة أ و نسيها فليصليها إ ذ ا ذكرها、لا. تفضل قال رحمه الله العدد الذي ت ز ي م عنه ا ل أ ض ح ي ة أ و ل ا ً الشاه تجذب الشاه ت عن الذابح و تجذب من حيث الثواب عنه وعن أ ه ل بيته ايضا حيث الثواب عنه حيث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 ا ل أ ص ل ا ن تجزئ عن واحد الذابح هو ولكن الراجح أ ن ه أ ي ض ا تجزئ عن أ ه ل بيته الذين يذبح و ا عنهم ولا عدد محدد خ د د عدد لا في الشرع ل ي ه لعدد أ ه ل البيت فلو كان أ ه ل بيته عشر أ و عشرين أ و خمسين إن ك ن له أ ر ب ع زوجات ب أ ب ن ا ئ ه م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 فلا بد أ ن يخرج واحد منكم ف إ ن رضي واحد منهم أ ن يخرج فهذا هو المطلوب و إ ل ا فالخير أ هو الخارج ف إ ن لم يعلم ا ل أ خ ي ر فالقرعه لكن لو ذبحوها فبانوا ث م ا ن ي ة فماذا يصنعون قيل يذبحون ش ا ة و ا ح د ة ل ت ك ف ر لتكمل لثامن لتكمل لثامن نعم لتكمل لثامن ل لتكمل, لتكمل للثامن لتكمل ويحتمل و ان يقال يخترعون فمن خرج ب ا ل ق ر ع ة خرج وذبح ش ا ة واحده شاه واحده يعني إ ذ ا اشترك س ب ع ة في بدنه او في ب ق ر ة ف إ ن السبع لكل واحد يجزئ عن نفسه وعن أ ه ل بيته كذا الكشاف هذا من باب التشريك في الثواب كما ب يعني ن الشيخ ي يشترك في ثواب هذا السبع المشترك الاصلي ويشترك معه أ ه ل بيته في ثواب هذا السبع وذبح عن نفسه وعن أ ه ل بيته أ م ا التشريك في التمليك فلا يجوز إ ل ا ل س ب ع ة فقط إ ذ ا دخل ثامن معهم فيجب أ ن يخرج أ و أ ن يذبحوا شاه بجانب هذه البقره ة أو ذ او بدلا عن هذا الثامن أ و أو يخرج ق ت ر ع و أو ن ي ا ل آ خ ر منهم على حسب ما يكون بينهم و الشاهد أ ن ه لا تجزئ عن ا ل ب ق ر ة لا يجزئ أ ك ث ر اكثر من س ب ع ل قال رحمه الله ف ا ل ب د ن ة و ا ل ب ق ر ة هل تجزياني عن س ب ع ة رجال أ و تجزياني عن سبع شياه الجواب الثاني ف إ ذ ا قلنا بثاني قلنا إ ذ ا كانت ا ل ش ا ة تجزي عن الرجل وعن اهل بيته في الثواب فكذلك يجزي سبع ا ل ب د ن البدنة, لا لا فكذلك يجزئ صبع البدنة なあ。 يعني هذا الاشتراك في ا ل أ ض ح ي ة لا ينفع في ا ل ع ق ي ق ة او ا ل ن س ي ك ة فمن ذبح ن س ي ك ة عن ولده ف م ن يذبح كبشا او يذبح كبشين على المستحب بالنسبه للذكر و إ ن ذبح ب د ن ة أ ي ن ا ق ة أ و جملا ف إ ن ه يجزي عن هذا الولد فقط وليس ك ا ل أ ض ح ي ة وكذلك إن ذبح إن بقرة ه ن ا تجزئ عن ولد واحد فلا يصحني ان يذبح مثلا ب ق ر ة عن س ب ع ة أ و ل ا د هذا لا يجزئ لا. ليس بالاب صحيح قال رحمه الله صفه نحل ا ل إ ب ل فسنه نحو الابل قائمه معقوله يدها اليسرى لان النبي صلى الله عليه و سلم كان يفعل ذلك و سيدل لهذا قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وجبت يعني سقطت على الارض وتكون اليسرى هي المعقوله لان الذابح سوف ياتيها من الجهه اليمنى و س ي م س ك ا ل ح ب ة ب ي د ه اليمنى ولو عقلت ولو ركبت اليمنى ل ض ر ب ت ا لا ن دربت لا ه ي ر ك ف ت ها إ م ا ذ احسد اذى ا ح س ت ويكون علي ه الخطر ويكون علي ه الخطر من هذه البدن قد تؤذي لكن إ ذ ا كانت ا ل م ع ق و ل ة هي اليسرى و ا ل ي م ن ى ق ا ئ م ة ف إ ن ه ا لا تستطيع أ ن تتحرك بيد ا ل اليمنى و إ ذ ا نحرها فهي سوف تسقط على ا ل د ا ئ ب ا ل أ ي س ر الذي بيد ا ل م ع ق و ل ة هذه هي ا ل س ن ة ي ع ن ي الشيخ يبين ا ل س ن ة في ن ح ر ا ل إ ب ل كيف تكون ا ل س ن ة في ن ح ر ا ل إ ب ل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 كما ي أ ت ي في بيان ا ل ط ع ن ب ا ل ح ر ب ة أ و السكين في رقبتها حتى تسقط ف إ ذ ا سقطت كما في ا ل آ ي ة و إ ذ ا وجب الجنوب فكلوا منها يعني يكمل الذبح ويكمل النحل ة ا رحمه الله هذه هي سنة هذه هي السنة هذه هي السنة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 فنقول إ إذا, إذا؟, إذا, اذا لم يستطع الانسان يستطع ان يفعل السنه وخاف على نفسه او على المليئه ان تموت فانه لا حرج ان يعقلها وينحرها باركه باركه نعم وان يقول ان عند العجز عن فعل السنه ة أن تنحر كما ذكر الشيخ أ ن ه يعقل يديها و ر غ ب ت ه ا ثم ينحرها ب ا ر ك ه ي على ا ل أ ر ض أ ي بركه و بعد أ ن يبركها يجعلها تبرك عليها على الارض أ ر ض و ل ن ح يتم يدعنها أو السكين أو أو بالسيف أو بأي شيء بأن بالحبة أو أو أو وينهر يجرح و ي ك و ن ط ع ن في ا ل و ه د ة التي بين أ ص ل العنق و ا ل ص د ر ف إ ذ ا ق ع ن و ه ا جرى ا ل ح ا ف ة من أ ج ل أ ن ي ف ت ع ا ل ح ل ق و م و المريء ن ق ط ع ا ل ح ل ق و م و المريء ئ نعني هذه ص ف ة ا ل ن ح ر بخلاف الذبح ه ن ا ك ن ح ر و ه نكذبح ا ا ل ن ح ر و أ ن ي أ ت ي بالحرب ة أ و بالسكين فيطعن ا ل إ ب ل في ا ل ع ن ق في ا ل و ه د ة التي تكون بين اصل العنق والصدر, والصدر فيطعنها في هذا المكان ثم اذا طعنها يمشي بالحرب ة أ و بالسكين حتى يقطع ل ه الحلقوم والمرين هذا هو ا ل ن ح ر هذا بخلاف ص ف ة الذبح التي ي أ ت ي بيانوها في الكلام التالي قال الله رحمه صفة الذبح. يكون في أعلى, في أعلى يكون يكون الذبح يكون في أعلى أسفلها نعم أعلى ليش؟ <تصفيق> ولهذا تموت الجبل اسرع من موت الظان والباس والبقر وذلك لان النحر قريب من القلب فيتفجر الدم, الدم من القلب بسرعه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 أ م ا غيرها ف س ن ة أ ن ت ط ب ح من عند الراس ويكون على الجنب ا ل أ ي س ر ل أ ن ه أ ي س ر للذابح إ ذ إ ن الذابح سوف ي ط ب ح باليد اليمنى فيضجعها ف ي ج على الجنب ا ل أ ي س ر ثم يضع رجله على رقبتها ثم يمسكها براسها و ي ط ب ح ثم إ ن ا ل أ ف ض ل أ ن تبقى قوائمها م ط ل ق ة ل اي مطلقة أ اليدان والرجلان لا تقيد ولا يمسك يمس بها وذلك لوجهين هما ا ل أ و ل أ ن ه أ ر ي ا ح للبهيمه ان تكون طريقه تتحرك الثاني أ ن ه أ ش د في افراغ الدم من البدن ل أ ن ه مع ا ل ح ر ك ة ي ك ر ن الدم كله م ومعلوم ان تفريغ الدم أ ط ي ب ل ل ح ن و أ ح س ن و أ ج م ل ومن ثم صارت ا ل م ي ت ة حراما لان الدم يحتقن, يحتقن بها فيفسد, فيفسد, فيفسد, فيفسد اللحم نعم يعني هنا ص ف ة الذبح كما بين الشيخ رحمه الله تعالى تختلف عن ص ف ة النحر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 من ح ك م ة ا لنا ل ه أ و ج ع ل ا ل نحر ل ل إ ب ل و ج ع ل ا ل ذ ب ح ل ر لجنس ا ل غ ن م أن ا ل إ ب ل إ ن ز ب ح ت و ل م تنحر يكون أ ك ث ر إ ي ل ا م ا لا ه الذبح يكون أ ش د إ ي ل ا م ا من النحر ب ا ل ن س ب ة ل ل إ ب ل لنا للاتباين ل ي الشيخو ا ونعم الله المؤمّة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 كبشيني بيده أملحيني ويضع و ض ع على رجله ص ف ا ح رجله اليمنى على ص ف ح ة الكبش أ ي جنبه الايمن حيث أ ن ه أ ض ج ع ه على ج ا ن ب ا ل أ ي س ر ثم يمسك السكين بيده اليمنى ويسمي الله ويذبح من أ ع ل ى الرقبه و ا ل أ ف ض ل كما بين الشيخ أ ن ه لا تربط قوائم الكبش أو الغنم هذا بخلاف ا ل إ ب ل و ا ل إ ب ل تعقل يدها وقوائمها ل ي س ر ى أ م ا الغنم يطلق لا تربط. لا تربط يديه ولا رجليه هذا هو للعلة التي الشيخ. هذا يكون أريح للذبيحة الأولى التي بيينها الشيخ يكون للعلة أريح واشد في افراغ الدم, أشد في إفراغ الدم. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال و إ ذ ا ذبحتم ف أ ح س ن و ا ا ل ذ ب ح ة إ ن الله كتب الاحسان على كل شيء ف إ ذ ا ذبحتم ف أ ح س ن و ا الذبح ة وليرح احدكم ذبيحته وليحد شفرته فليرح ذبيحته فاراحه ا ل ذ ب ي ح ة مقصود شرعي أ ن ه لا يتعمد ا ل إ ي ل ا م لها هذا ليس من الشر نعم فضلا قال رحمه الله ويجوز ن ح و ما يذبح وذبح ما ينحر والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر انهر ل د م ما أ الدم ما انهر دما وذكر اسم الله عليه فقلو ولم يفرق بين النحر ولم يفرق بين النحر والذبح <تصفيق> <تصفيق> يعني هذه الصفات المذكوره هاتان الصفتان على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب يعني إ ن ذبح ا ل إ ب ل ولم ينحرها يجوز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 وما زال هناك بعض بعض المباحث ب ا ق ي ة إ ن شاء الله في كتاب ا ل أ ض ا ح ي نكملها أ ح ي ا ن ا ا ل يوم ا ل ج م ع ة ا ل ق ا د م ة بعد ا ل خ ض ب ة ونكتفي بهذا وصلى على محمد و آ ل ه و أ ص ح ا ب ه وسلم